والآن مع الحصة الستين بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع أنواع أفعال المكلف أو أقسام أفعال المكلف والتقسيم الأول هو تقسيم أفعاله باعتبار كونها وسيلة أو مقصداً قد بقي في هذا الباب مسألة لقوله وقد يرى المقصد والوسيلة وهو لشيء فوقه وسيلة لا ليس من سرط الشيء أن يسمى وسيلة أن لا يكون مقصودا بل قد يكون تكون الوسيلة أيضا مقصد كما أن المقصد قد يكون وسيلة وربما تكون الوسائل متعددة وسيلة, وسيلة وسيلة وسيلة المقصد وهذه كلها تقدم أنها تنزل منزلة ما هي وسيلة إليه سواء كانت وسيلة مسباشرة وسيلة الوسيلة فحكمه فحكمها حكم ما هي مقصد له ما هي وسيلة له قال رحمه الله وقد رى المقصد والوسيلة وهو لشيء فوقه وسيلة المقصد والوسيلة كل منهما قد يرى وسيلة إلى شيء فوقه في جلب المصلحة أو ضرء المفسدة وأنت لو تأملت أحوال العبادات لو وجدت أن هذا الأمر تابت فيها فالبحث عن الماء وسيلة ثم شراؤه وسيلة ويكون حينئذ إزالة الحدث مقصد وإزالة الحدث هو نفسه وسيلة للصلاة والصلاة نفسها وصيلة لإقامة الدين في النفوس والكون إذا نظرت إلى هذا الترتيب تجده كثيرا في العبادات بل وفي المعاملات تجد أن الشعق قد يكون وسيلة وهو في ذات الأمر مقصد ذلك باعتبار الصوار والأحوال وهذا لا يخرج الشيء عن كونه وسيلة ولا يخرجه عن كونه مقصدا لأن هذه الأمور إنما هي أحكام نسبية ومعنى أنها نسبية أنها ليست لها حقائق موضوعية وإنما هي تكون باعتبار باعتبار ما معها الحكم النسبي هو الحكم الذي لا يثبت للشخص بذاته ولكن يثبت له باعتبار مقارنه فمثلا قد يكون الرجل قصيرا ولكن بنسبة للرجل القزم يعتبر طويلا وهذا القصير لو قارنه بإنسان أطول منه لكان حينئذ قصيراً والآخر طويل ولو قارننا هذا الذي هو أطول منه بمن هو أطول منه لكان هذا الذي كان طويلا قصيرا هذه تسمى الأحكام النسبية فهذا بالنسبة لهذا طويل وهو بالنسبة لهذا قصير هذه تسمى الأحكام الاعتبارية أو الأحكام النسبية أي أنها ليست موضوعية، وليست حقائق مطلقة، فهي لا تتبت بحال، إنما تتبت بحسب ما تقدم من الصور وما شبهها، فكذلك المقصد والوسيلة، فجعلوا الشيء أحياناً وسيلة، وجعلوه أحياناً مقصد، لا تنافيا في الشرعي في هذا في هذا الأمر. لا تنافي بينهما فحكم الشرعي يتبت بأنه مقصد كما يتبت بأنه وسيلة، وهذا يظهر لك بأنه جاري في قوله عليه الصلاة والسلام ولي أمهم أقرأهم أقرأهم أقرأهم هو من كان أحسن أحسن أحفظ منهم القرآن وإن كان الفقهاء يقولون من هو أفقه فيهم إذا قارنا هذا الشخص بهذا فإننا نجد أن هذا فقه ولكن هذا أفقه فليأم الصلاة من هو أفقه ولكن إذا غاب هذا يبقى هذا هو الأفقه وإذا غاب هذا يبقى الذي بعده أفقه وما زال هذا الحكم حتى نصل إلى من قام به جنس جنس الفقه فهو أفقههم ليس ليس ليس فقيد بمعنى الالستلحي أو العالمي للهذ ولكنه بالنسبة إليهم أقرأ هذه كتمال أحكام نسبيا والأحكام الشرعية تبنى عليها كذلك الأعدل وهذه الصف كلها تشريع على طريقة واحدة فلا فائدة في تكرار أمثلةها. كذلك الوسيلة والمقصد فكون الشيء وسيلة وكونه مقصدا في جلب المصلحة أو ضرب المفسدة لا يزل بتاتا على أن أحكام الشرعي لا تسري عليه باعتبار حاله وقد تكون الوسيلة وسيلة لوسيلة فوقها في القرب من المقصد وهذا المقصود به ليس فقط أن تشغل ذهنك بالتأمل في هذا التركيب الذي عليه أفعال المكلفين وسبب هذا فقط أن ربما يقول بعض الناس أن الذي استفدته من هذا كله هو أنني أخذت معي أمراً أشغل بالي وهو أن ما من فعل الآن أفعله إلا وأنظر فيه هل هو من قسم الوسائل ومن قسم المقاصد ليس هذا هو الأمر الذي يجب أن يكون شاغلا للذهن فقط بل أن تثقها حكم هذه الأشياء في معيار الشرع هل الوسيلة التي سيرت مقصدا أيضا تنزل, تنزل وسيلتها كالوسيلة التي هي وسيلة المقصد الأصلي أو بعبارة أخرى بحث كمتا عن الوضوء هل هو واجب لتتوضى وتصلي الفرض نعم البحث واجب والبحث دليل على الفقد وإذا تحققنا أن البحث دليل على الفقد وعدم قيام صفة الحادث بك فهذا دليل بنى عليه المالكية أن أن التيمم لا يصلى به إلا فرد واحد قالوا لأنه لو كان هذا الرجل قد, قام قد قامت به طهارة الحدث فإنه محتاج إلى أن يبحث عن الوضوء في كل صلاة إذن فهذا دليل على أنه غير متطهر ولو سألنا فقيها غير مالكي وقلنا له رجل أدركه وقت الصلاة فصلى بالتيمون بعدما بحثه ولم يجد الماء فصلى بالتيمون ثم جاء وقت الصلاة الموالية هل يجب عليه أن يبحث عن الوضوء إذا ظن أنه يجده لك عن الماء إذا ظن أنه يجده سيقولك نعم يجب عليه أن يبحث عن الماء ليتوضع إذا ظن أنه يجده فتقول له إذن هذا الرجل غير متطهر إذن كان متطهرا وقامت به صفة إزالة الحدث. فكيف يجب عليه أن يطلب الماء ليزيده فالشرع لا لا يمر بتحصيل الحاصل فهن هنا علموا حينئذ بأن البحث عن الماء لما كان واجبا دل على أن هذا الشخص لم يقم به صفة إزالة الحدث لأن هذه وسيلة والوسيلة لا تطلب إلا لأمر صرعي تابت لأمر تابت صرعي ما يمكن لله تعالى أمرنا بأن نبحث عن وسائل واجب علينا لشيء من واجب من علينا فأوجب علينا أطرب الماء بعد كل صراط فأخذ من هذا الحال أن هذا الشخص الذي وجب البحث عن هذه ذليل على الافتقار إليها فجعل حين حينئذ يوضع مقصدا والبحث وسيلة واجبة فعرف الحكم من هذه الحالة وبنوا عليها بلضافة إلى قاعدة الاحتياط. بنوا عليها حكم أن التيمم لا يصلى به إلا فرض واحد فقط وإلا فما جواب من قال بأنه يتم ويسلّد السلوت مع وجود بحث المندوب في الصلاة؟ كيف أجد كيف أجد هذا فقط استطراد المعرفة أن الوسيلة يعرف بها حكمها إذا نظر إلى ما قصيد منها. ولن ما تقدم من أن وسيلة المندوب مندوب وسيلة حرام حرام وسيلة مكرّم مكرّم وسيلة إلى آخره. إذن فلا ف في المقصود والوسيلة تتبُط للشيء الواحد باعتبار ما يقارنه، فيتكون الأحكام حينئذ نسبية. انتهى أمر ما يتعلق بماذا؟ بتقسيم الأفعال نحو تكوينها وسيلة ومقصد. ننتقل إلى جهة أخرى من جهات أفعال المكلفين، وهو جهة إنشاء الملك وإزالة الملك أفعال المكلف أيضا قسمت باعتبار أن فيها ما تنشأ به ما تنشأ به الأملاك وفيه ما تذهب به الأملاك وهذا هو القسم الثاني قسم الأول تقسيم الفعل إلى وسيلة ومقصد تقسيم الثاني إلى ما ينشئ الأحكام أو ينقل إلى ما ينشئ الملك أو ما ينقله وفي هذا القسم قال رحمه الله ومنه إنشأ لملك أو ملك عادي كالاحتطابي وكالاستياضي فعل المكلف جعل أيضا وسيلة للملك أي أنه تنشأ به به الملك هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني أنه جعن نقلاً للملك فعل المكلف فيه ما هو إنشأ للملك عادي كالاحتطاب فهذا الشخص الذي ذهب إلى الغابة وحمل فاسه وأخذ حطبا من الأصزار وجمعه فهذا الشخص قد ملك هذا الحطب بماذا ملكه ملكه بفعله وهو الاحتطاب أنه حمل فأسه وقطع من الأصزار ما قطع ثم جمعه وأراد أن يأخذه لصالحيه. فهذا الشخص يملك هذا الحطب ويسري ملكه عليه وهو شرعاً لا يحق لأحد أن يأخذه منه إلا إذا كان ذلك ملكاً لغيره قد سبقه إليه كأن تكون هذه الشجرة لشخص آخر إذا كانت هذه الشجرة قطعها فهذا تعدي على ملك الغير والماء والذي يملك لا يملك إلا بالنقل وإذا أرى إذا قال بأنني أنا حطبت وأخذت الحطب وعرق بعرق جبيني كذا يقال له نعم ولكن هذا المحل لا يقبل الإنشاء لأن المواطن على ضربين موطن يقبل الإنشاء وموطن لا يقبل الإنشاء فعلك أحيانا ينشئ حكما وأحيانا لا ينشئ شيئا ملك غيرك لا يمكن لفعلك أن ينشئ فيه شيئا وأما الملك العام الذي هو في واقع الأمر ليس مملك المخلوق فإنه حينئذ فعلك ينشئ فيه حكما ألا ترى بأنك مثلا تستطيع أن تنشئ الطلاق ولكن لزوجتك ولكن لا يمكن لك أن تنشئه لأجنبية فلو مرت امرأة في الطريق ورأيتها تمشي فقلت أنت طالق كلام لا تبنى عليه الأحكام ولو كانت هذه أمة أو زوجة له وقال لها أنت طالق فإن ذلك الحكم يقبله المحل والمواطن على ضربين مواطن تقبل التأثير والمواطن لا تقبل وهنا نذكر أمرا وهو أن ما شرعه رب العالمين ما شرعه رب العالمين من حكمين فإن هذا المحل لا يقبل رأي البشر ولا يجوز للبشر أن يقال إنني سأدخل رأيي في هذا البل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارات من أمرهم انتهى الأمر نرجع إلى الجزئية التي وقفنا عندها وهو الاحتطاب نعم يابا إلى غضا جمع الحطب الحطاب وشعله يحمله على ظهره ودبته وكذا ليقدر لي بمصالحه أغراضه ولي يبيعه فبركه جار عليه. لا يحق لأحد أن ينزعه منه باعتبار الأصل باعتبار الأصل أما إذا كانت توجد موجبة أخرى كالملك وكون الأرض مثلا محمية محمية محمي لما شبه ذلك من الأمور الأخرى فهذه مسألة أخرى طرأت على الموضع ولا بدان يحكم لها بمقتضى حالها حلونا عن الاحتطام هل تقع به الملكية؟ نعم تقع به الملكية ومن غصبه منه قد غصب منه حقه هذه المسألة الدولة الجزئية الثانية استياد الوحش إن صنوا نصطاد وحشاً في الغابة بالطريقة الشرعية فهذا ملك له ولا يحق لهم لا يحق لأحدهم أن يزعه منه. إذا من نزعه منه، فقد نزع منهما ما ملكه. بماذا ملكه ملكه بالفعل بأنه استطاده ذهب واستعمل فعلا مصرعيانا الذي يتعقق به الكسب فأخذه ثم إن إنسانا نزعه منه فقد نزع منه ماذا ما يملك فالفعل هنا ناشئ الملكين جار على هذا الحيوان أنه مملوك الذي استاذه إذا كان وحشا أما لو استاذ غير وحش استاذ قائل استاذ مثلا طور فلان ولا نعجة فلان ولا معزته فولاني هذا لا يسمى استياضا الدور ولا تصيد تمشيت الضرب وكتصيد في الفقراء يبدأ الناس جلس ميته ولا نعجا ولا ولا ججا قلت استطها ضربتها فسطها الاستياض لا يجري كما ذكرنا إذا في الوحش هذا الوحش لا يملكه أحد أما المحل الذي تقدم ملك الغير إليه فمنك ومنك ومنك الآخر لا يمكن أن يكون عليه إلا بالنقي كما سيأتي ذلك وكذلك إرقاق الكافر اتخاذه عبدا الرق هو استعباد الرق الاستعباد إلا أن فيه ما هو قن وفيه ما ليس قنا القن هو الخالص العبودية الخالصة العبد الخالص يصف بأنه قن وإلقاء الكافرين أيضا من كل من سرق من خدع كافرا واسترقه فهو من كلهم لا يزعم منه فهو عبده وهذه الصلاة الحمد لله لم تبقى في هذا العصر العبودية زالت هذه من نعم الله تعالى جبل تشكر لأن العبودية مما يكرهه الإسلام الإسلام يكره العبودية مطلقا ويتشوف إلى الحرية حتى إن أكبر المعاصي في الإسلام وأكبر الذنوب تغفر بماذا؟ بالعزم المسألة الأخيرة إحياء المواد المواد هو الأرض التي ليست ملكا لأحد ولم يتصرف فيها أحد وأصبحت بورا لم يعلم لها مالك ولم يكن لأحد فيها تصرف فأراضي مثلاً الصحاري وما شابه ذلك فيجي إنسان ويحييها فيجيل أحجارها مثلاً مثلاً ويحفر فيها بئراً يحفر فيها بئراً, بئراً. ويجيل فيها أشجاراً هذا نوع من الإحياء أو لم يفعل ذلك ولكن كان يحرتها كان يحرتها وكان يحصدها وكذا هذا تتسمى إحياء الموات فمن أحيى أرضا مواتا فهو حق الناس بها فإذا جاء إنسان وأراد أن ينزع منه هذه الأرض يقال له بأن هذا ظلم لا يمكن لمن أحيى أرضا أن تنزع منه إذا كانت مواتا أما إذا كانت ملكا لغيره فإحياؤه لا يؤثر كما ذكرنا ساب كما ذكرنا بأن الأفعال لا تجري لا تنشؤ لا تنشؤ الأملاك في جميع في جميع السواح الأفعال التي تنشئ تنشئ الأملاك إذا كان ذا إذا كان الم يقبل هذا التصرف أما إذا كان الأرض لغيرك وهو الذي عرف عرف عرف من زمن بأنه صاحبها وأنه المتصرف فيها وذهب إلى حال سبيله لأغراضه أو لكذا ولم يحلتها سنة أو سنة فهاجمت عليها وقلت أحييتها بعدما باتت هذه لم تموت لها أصحابها ولكن إذا سكت هذا الشخص الذي وقع هذا على أرضه فإنه إذا استمر سكوته لأكثر من عصر السنوات أو اثناء ولم يكن هذا الذي يحرسه أو يستعمل أو يتصرف فيها من الأقارب فإنها تنزع منه الملكية لأنه أصبح أصبحت له الحيازة وإن كان من الأقارب اختلفوا قال إن عشرين سنة من ترك إنسان يتصرف في أرضه لأكثر من عشرين سواه من قريب لعشرين سنة فأرضه فأرضه تكون لمن حازها وت ممن ادعى بأنه صاحبها ولذلك فإن الأرض الموت لا تسري إلا على الأرض ماذا الذي ليست ليس لها مالك وكانت أرضا قفرا لم يتصرف فيها وقد تكون ملكا لمن مضى من الناس لكن هؤلاء ولئن ضطروا قد تكون ملكا ولكن هؤلاء صرفوها من عشرين من عشرات السنين فأصبحت لا تستعمل الأراضي مثلا التي فوق الجبال هنا وما شابه ذلك من كان يملك من من ملكه لا ملكه أحد، فلذلك هذه الأرض سمة أرضا, أرضاً مواتا من أحياها فهي, فهي له، إذا هذا معنى أن ما الفعل ينسوء ينسوء ينشئ الملك، وما شابه ذلك من الجزئيات التي تنسوء الأملك، الأفعال التي تنسوء ماذا الملك؟ ننتقل. إلى التي تنقل الآن عرفنا التي تدخل تدخل الملك نتحدث الآن عن التي سنقول الملك كنت مالكا لهذا الشيء وكنت صاحبه يمكن أن تنقله إلى غيرك تنقل الملك إلى غيرك ولذلك طرق متعددة فيها ما فيه عواض وفيه ما ليس فيه عواض قال رحمه الله ونقل ملك كان من قبل عرض مع عواض كالباعي أو دون عواض ويعني أن فعل مكلف أيضا يقع به نقل الملك الذي كان عارضا أي ثابتا قبل النقل الذي كان ثابتا قبل النقل وهذا هو الشرط لأنه لا يمكن لك أن تنقل شيئا لم لست مالكا له لا بد من تبوت الملكية لك الملكية الشرعية وليست فقط الملكية القانونية كما يظن يد... كما البعض فالشيء إذا لم يتبوت لك شرعا تصرفاتك فيها ولئن حكم بها القاضي تعتبر تعتبر تصرفات مرغات مثلا الرجل يملك أرضا هو في واقع الأمر يعلم بأن هذه الأرض ليست له ويعلم أن فلانا هو صاحبها ولكنه حكم له القاضي بأنها له وهو يعلم أن حكم القاضي بني على أمور غير صحيحة وأن صاحب الحق عاجز عن البيينة ولعل أحدكم من يكون ألحان بحجته من بعضين فأقضلوا بنحر ما أسمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتصرفات الشخص فيما لا يملكه شرعا تعتبر تصرفات فيها معاصي لأن كل تصرفاته غصب فلا يبغي المرء يقول بأن هذا الأمر كما نقول على الرقبة القاضي القاضي لا يحمل لا يحمل الحقوق إلا إذا كان ظالما أو كان تعمد الظلم أو أخذ الرشوة أما إذا حكم بما ظهر له ولم يتسهب الحق بالبينة وقضى بما رجح لديه لا يحمل حق لأحد إن هذا هو الذي كلف به شرعا لذلك فنقل الملكي لا بد فيه من أن تكون صاحب الملك أن تكون صاحب الحق ولذلك الفقهاء عندما ذكروا العقود ذكروا لها الشروط التي تثبت الملكية ذكروا لها الشروط التي تنقل بها الملكية فتجد في باب البيع شروط بيش تبدلك الملكية ذي الشيء الذي اشتريته وفي باب الهبا ذكروا شروط ليصح لك الملك وفي سائل الأبواب تجد أنهم يذكرون صورة العقد أو المعاملة التي تنقل الملك الشرعية إليك ولا يهم بعد ذلك أن يكون ذلك مطابقا للقانون أو مخارفا للقانون لأن القانون لا يحل ولا يحرم لا علاقة له بالحلال ولا علاقة له بالحرام. وقصار الأمر في بعض صوره أنه يدخل في المصالح المصالح إن عمل به فبها ونعمت وإن لم يعمل به فالحكم الصلعي سائر على كل حال لا يمكن للمرء أن يقول بأن الحلال والحرام أو نقل الملك وعدم نقل الملك يمكن أن يتغير عما شرعه الله تعالى إلى يوم الدين. أبداً لا يستطيع أحد أم يغيره أما الأعراف وما شبه ذلك فقد تقرر كثيراً فيما سبق من العديد أنها لا تحل ولا تحرم ولكنها تخصص وتبين فقط لأن بعض الناس عندما تسأله عن عقد العقود وفيه اختلال من الناحية الشرعية فيقول لك يوره القانون القانون ما فيه هذا شيء وإيش القانون غيحل لك الحرام ولا غير لك أي شيء يحل لك الحلال وليس يحرم عليك الحرام الحرام حرام إلى يوم القيامة والحلال حلال إلى يوم القيامة فعلى المرء أن يسأل عن الشرع عن سريعة رب العالمين يأكل الحلال ويلبس الحلال وإلا فإن هذه الأشياء لا يمكن أن ترفعك إلا في ظاهر الدنيا في ظاهرها وليس في مصالح الدنيا الحقيقية لذلك يجب أن نعلم بأن تبوس الملك شرط في صحة النقل لا ما لا تملكوه لا تستطيع أن تنقله أنا ما كلمك ما عندي الحق أن تصرف. ولهذا يخشى من الذين يفتون مثلا في بعض الأمور الأوقاف وما شبه ذلك أن يكونوا قد وقعوا في ما لا يعنيهم هذه مساء الفقهة اجتهادية ولكن عندما لا تكون مطمئنا إلى الإذن الشرعي في المقام فعليك حينئذ أن تحتض إنسان جاءك وقال لك عندي قطعة أرض أريد أن أبدل بقطعة أرض المسجد التي لمسجد في الطريق وتلك اللي هي أحسن منها لأن العالم تعرف الزين التي عندي هي أحسن منها الفقه وهي أجمال منها أطوال منها أكثر أكثر فائدة ومصلحة منها أنت ملكتنا ذلك الشركة تقول لن تجيب لها أرض مزيان مزيان إيه شعبها من متره ولماذا هو إذن اختار هذا الذي مزيد؟ لابد في فيه مزيئة أي مزيئة فيها قريبة من الطريق ازدادت تمنوع العوام في مثل هذه الأشياء لا يفتالهم بنقل الملكي لأنك لست أنت من يملك ولست نائباً عن المسجد ولم يجعرك الله سبحانه وتعالى وليا على المساجد المحزورة ثم إن المسجد من يملكه هو الذي يسأل من الحكم فإن جاء منهم ما يدل على الجواز فهو صاحبه وإن لم يجئ منه فمثل هذه الأشياء يجب على المرء أن لا يفتي فيها أبداً لأن الناس المفتين غير في قلسنا غير فقلسنا يقلب على المذاهب الرخص في المقابر يجوز إزالته المقابر ويجوز إزالته ويتحدثون عن أمور لا يحق للمرء أن يدعي فيها نقل الملك لأنه ليس هو المالك والمالك ليس عندنا الصن يقول إنه ينقل بهذا الوجه أو بهذه الروج إذا ما هو المطلوب مثل هذا أن تحتات فلا تفتي نهائيا سير ذلك من مثل هذه الأشياء تقول لو كان لو كان هذا ملك زيداً لسألتهم لو كان هذا ملك لي لرأيتم هذا الذي أرتضيه لو كان هذا ملكا للمجموعة من الناس لسألتهم لكن هذا لمن للمسجد أين أجد المسجد لأسأله ها؟ ومثل هذا مما يجب أن يتوقع فإن فيه من المصائب ما هو كثير ولذلك ينصح الشخص ينصح الشخص الذي هو قريب منك إنسان قريب منك وكتب غيره الخير كي يذكر لك الوقف يقول لك عندنا وقف في البلاد كذا وله منافع وانا غدنا ثلاثة المرات وكتب كتقول لي هذا الأمر أنصحك بأن تبتعد عنه ابتعد عن هذا الأمر فإنه إن لم يقع الحساب اليوم فإن الحساب سيقع غدا إن لم يظهر أطار ذلك الصر فيك فسيظهر فيه من يالك هذه النصيحة والسلام باختصار إذا نقل الملك نقل الملك لا بد من تبوت الملك ها فإذا اختل تبوت الملك فإنه لا يمكن لك أن تنقل الملك مثلا أنظروا في بيع الخيار بيع الخيار بيع متوقف على ماذا هذا أن يتفق أحد الطرفين على الرضا هذا كذلك أه؟ لا يتصرف فيه من من, من اشترى لا يمكن أن يتصرف في الكتاب وبيان خيار مثلا أنت قلت لي دياد اكتب حتى تنشوف التنشوف وش خش دياد اكتبه وش عن مش يبيعه ولا نتصرف فيه ولا نصدقه لا يمكن لأن ذلك الخيار يجعله ملكان يجعله ماذا؟ ناقصا ما لا يمكن أن يتصرف فيه هذا معنى لا بد من تبوتي ماذا؟ من تبوت الملكي بالوسيلة الشرعية مشي بالوسائل العرفية ولا بالوسائل العادية من هنا فالناس الذين يمنعون البنات مثلا من أخذ حقوقهن في بعض القبائل كثير من القبائل سنوا شرائع سنوا مناكر وكتبوها بأن يليس الرجال ولا يليس النساء هذا معروف هذه الأرض كلها الآن في وقعي الأمر لا يجوز التصرف فيها لا يجوز بيعها لأن دخلها كثير من ملك الناس الذين حرموا منها وكان بعض السلف إذا ذهبوا إلى قبيلة أول ما يسألون عنه هل يورث يورثن البنات في الخمر لا يورثن البنات لا يكون من طعامهم لا يمكننا أن يأكل من طعامه أبدا لأنه يراه أنه طعام غاصب منع منه المالكون وسيطر على الغاصبون فلا يجوز أكله مع علمه بأن هؤلاء ظلمه وحرم كثير من علماء شراء فواكه هذه القبائد على أنفسهم ما أفتر للناس ولكنهم حرموا في ثور الأنفسهم حرموا على الأنفسهم فإذا علموا أن هذا العناب وهذا من قبل فلانية التي تمنع توريث البنات ماذا يفعلون يكفون أنفسهم عنها ويقولون لا, لا هذا هذا لا هذا مثل هذا لا يشترا لماذا لأن الميكراتبي والتي لا يحق لك أن تبيع أن تبيع عيناب لا تملكه ولا أنت أن تطعيم أنت تطع... أن طعاماً لا تملكه هذا غصب ضربون من الغصب والملكية هنا ناقصة وعلى هذا تسريك الميع الجزئيات التي يكون فيها الملك ماذا؟ الملك مختلف الملكة سنت ما تتمركش ما, حق... ما هدك حق تصرف وتصرفك مرغب ومن الزهد والورع أن يتقي الإنسان طعام هؤلاء الناس وأن يتقي أن يشتري منهم ما يبيعنا ويشترون في الأسواق حتى يورث البنات ولو من بعد ذلك يرجعوا أنفسهم الآن ويعيدوا الحق على وجه الاستطاعة ثم يعملوا كل جهدهم في أن يعطوا لمن يستحق حقه حتى إذا تبين أنهم بالغوا جهدهم في هذا وبالغوا أقصى ما عندهم أو لا يدروا أحد قضية أن يسألوا هؤلاء النساء أن يتنازن عن حقه، والمشكلة أن هذا امتد لسبعمائة عام ثمانمائة عام ستمائة عام خمسمائة عام من أين ستجمع وردت هؤلاء النساء؟ تفرقنا في البلاد في كل مكان ما ستفعل لا حل إذن الحل هو أمرا إما أنهم سيسمعوا من الآن يبدوا يشرع الله من الآن فصعيدا وهذا على كل حال، أنا ما أكن عليه دليل غير قلزة نظر العقلي، أصفي ما يقول شو أحد درها شرع الله أنا أشتشي شرع هذا كيبان يبان بأنه قد يتسند إلى عدم الحراج يقد يكون مسند إلى المصلحة يقد يكون مسند إلى أن هذا قسم يمكن فعله ويمكن يمكن يمكنه، ولكن هذا لا يمتق به في باب الأحكام الشرعية مش هذا الناس في فراء لقنا المستند الشرعي هو هذه في مصلحة أنا ما أعرف أنه مصلحة ولا مفسيدة أنا أعرف أن أحضر لك، يمكن يمكن يمكن يكون هذا الحل كيف بدأوا من الآن ويسوونه شيء واحد إذا عنده شفتور إذا كان شوي ضعيفتيهم بهذا ويبدو الأمر لأن الفتوره مشيب حل فعله الفتوره هسة مشيب حل فعله عارف كتارمش نية فتور الفتوره أنت كتكون كتكون حين أيدين تنو بعدي الله وأنت كتدافزين ذق لأن علاش علاش أنت كتلو كتخدو علاش كتخدو أخذت صنب الصراب وتسكر وتضرب لحيطانها تتعياء وفي حركة تسمع عاصي وعليك أربعين جلدها ولا ثمانين جلدها على حسب نظر الفقه في المسألة ولكن عندما تفتي بالحلية عرفتش ندرته أراح تجهو استكون للحجد ودخلت فيه خاصة إيسا الرحمن ودخلت في ما لا يحق إلا لرب العالمين والتحليل والتحريم، وفي تكون خطورة القانون إذا خالف شرع الله كيف الله سبحانه وتعالى حكم في هذا الأمر وجيت من بعده تحكم والله تعالى يقول لا معقب لحكم وانت تعقب على حكم الله في الأرض ولهذا هذا أمر, أمر يجب يجب إتقاؤه ولذلك إذا لم تكن الملكية تامة لذلك تكن الملكية تامة فالأصل هو أنه لا يحق لك البيع ولا يحق لك الشراء ولا يحق لك عدد ذلك هذا هو ما نردنا الاستطراد إليه في هذا المقام ثم نرجع إلى الحديث فنقول بأن الملك بأن نقل الملك إذا تبتع لصاحبه يكون على قسمين إما أن يكون مع عوض في الأعيان معنى الأعيان المقصود بالأعيان ما المقصود بالأعيان الدوات الدوات يعني ما له ذات كالباع والقرض هذا ينقل به الملك في الدوات فأنت تبيع الشيء وتشتريه والشيء هو بالعين والقرض والسلف فإنه مما ينقل, ينقل به ماذا؟ الملك إلا أن الملك الذي ينقل بالبيع يكون نهائيا والذي ينقل بالقرض يكون وقتاً معدداً بالزمان معين، فإن الملك هنا من قول على كل حال، ويحق لمن أخذه أن يتصرف فيه على الوجه الذي يريده لأن النقل هنا تام يمكن له أن يبيعه يمكن له أن, يشتري أن, أن, أن, أن يتصدق به يمكن أن يتبرع به يمكن له أن يفعل فيه ما يشاء لأنه يملكه هذا الشيء الذي اشتراه، وهذا الشيء الذي اقترضه منك كذلك إذا أراد أن يقرضه لأحار فلا أن يقرض إذا أراد أن يهبه فلا أن إذا, إذا أراد أن يبيعه فلا أن يبيعه لا حق لك في الاعتراض عليه ماذا؟ ما هذا الملك؟ قد ينتقل إليه بهذا العقد الصرعي الصحي إلا أن هذا ليس عمّا ما شالك يقولون لباع وتنتهي القصة لبيع إذا أطلقه فإنه يذهب إلى ماذا؟ إلى الحقيقة الشرعية حقيقة الفقهية مش نقول البيع والسلام البيع الذي استكمل شرائط كونه بيعا صحيحا تاما فيه جميع شروط البيع هذا هو الذي تنقل به الملكية أما البيع إذا اختل بأن وجد فيه شيء مما يسقط ماهيته فإن هذا لا ينقل الملكية وفيه تفاصيل كثيرة في الفقه تنظر في كتب الفروع. فذلك القرض، القرض أيضا يجب أن يكون على صورته الشرعية لينقل الملك فإن كان على غير صورته الشرعية كان يكون فيه ربا أو أن تكون فيه منفعة كيفما كانت فإن هذا قرض ولكنه لا ينقل الملكية الشرعية ولا تترتب عليه أطاره ومنافعه لماذا؟ لأن الحقائق الشرعية هي التي تتبعها أحكامها، وحيثما اختلت الحقيقة الصريعة، فإن أحكامها تختل. فإذا لا، ولذلك يضبط الفقهاء وعلماء المسلمين الحقائق أولاً. الحقيقة أولاً. أنت قلت قبل الشركة ما تتلقى أول ما يعتني به الفقهاء وضبطه هذا الله. حقيقته الفقهاء أنواعه أقسام. مثلا ولا كتقر باب الإجراء كذلك نفس الكلام باب المساقط باب كذا كل ذلك تجد أول ما يعتنى به هو الحقيقة لأن الحقيقة إذا اختلت فإنه لا يمكن للحكم الشرعي أن يترتب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال العربي صلي زيد فإنك لم تصلي صلي فإنك لم تصلي وماذا كان يفعل؟ لكن يصلي لكنه أتى بماذا؟ بصلاة غير صرعية لذلك قاله لم لم تصل فنفى الماهية لأنها ليست كاملة من جهة حقيقتها الصرعية وهذا يسري على جميع الحقائق الشرعية الدينية والعقدية والحقائية إذن هذا كالبيع والقرض هذيك ماذا ينقل هذا؟ ينقل بيع والقرض ينقل ماذا؟ الدوات ينقلوا الدوات أو ينقل المنافع لأن الملك أحياناً لأنك تملك قد لأنك تملك الشيء ومنافعه أحياناً تنقل الدات وأحياناً تبقي الدات وتنقل المنافع مثلا عندك الدار الدار الآن إن شئت ستبيع الدار فسنقول ماش زادت الدار إلى ملك غيرك ويمكن لك أن تنقل فقط منافع هذه الدار فتستعمل فيها ماذا كراء ولا إج إجارة فت فت فتكرها أو تجدها لمن لمن لمن لمن أراد أن يستجرا إذا فالكراء والإجارة ماذا تنقل هذه المنافع فقط ولا تنقل الدوات. ولذلك قد تستأجر إنسانا حرا تستأجر إنسانا حرا والإجارة تكسب بها ماذا نقول منافع ولكن ليست نقر الدوات وإنما الدات تابعة لتلك المنافع فألغي اعتبار الدات وننظر إلى المنافع فقط لأنه لو نظرنا إلى الذات لما نمنعت الإجارة لأن هذا حر الحر ليوم لك ولكن لما نظروا إلى ذات المنفعة فقد قال منفعته تملك منفعة زيد تملك ذاته لا ملك. ولكن الذات لما كان يتوقف على المنفعة، صار التصرف في تلك الذات باعتبار المنافع إذن في الجهات هي غيرادية. وكذلك المساقات، المساقات هي اتفاق على الشخصي على أن تعطيه مثلا أرضاً يسقيها لك ويعتني بأسرارها كذلك. الشروط التي وردت في الفقه ثم تكون. ثم تكون بينكما ماذا؟ القلغة نعم وكذلك القراض تعطي الإنسان قطع شيئاً من المال يتجل به ثم تقسمن الربل المزارعة هناك المساقات يسقي لك الأشجار والمزارعة الاشتراك في الزراعة الوجه الذي تقدم والجعالة وما تقول الشخصي سأجعل لك كذا وكذا من المال إذا إن أنشد سري هذا العمل، تقول مثلاً هذاك تقدم معه مثلاً مطابع مثلاً تقدمه بشيء شيك أحوية، بس كد معه وش الجعلة ولا الإجارة؟ الجعلة لأنك تقول إلى ديسي هذا أحوية تل بلا صلة فلان ماشي عليها فقه الجعلتي وأحكام الجعلتي لأن الأضرار تكون تتكون تكون فيها باعتبار الزمن. وزاره الاجاره يؤدى فيها الاجر باعتبار الزمن وهذه ليست كذلك يؤدى فيها الاجر باعتبار إنهاء العمل مثلا إلى الى الانسان الى الى يخدم مع مثلا 100 درهم مثلا في النهار اللي يعمل عندك هي عمل حتى نص نهار ويجبوا عليك وليا مريض ما ارى ينصرف يجب عليك أن تعطيه ماذا نصف الثمن يعني نصف النهار اه ولكن سا يقول جعلت صعب الجعالة لا يستحق إلا إذا ماذا؟ إلا إذا أتم العمل على تفاصيل في قياس مذكورة في في قصيدة الفرق. وكذا والأهذب عيوض، نقل يقولون قل مكذون عيوض. تلhiba الهبة هي الشيء الذي تعطيه لوجه على وجه الموهوب له. مثلاً أتريش حجاب، باعتبار النكهة تعظم موهبه يعني التشريف أنه ولذلك الصدقة تُعطى الهبة تُعطى لمن للشرفاء ولكن الصدقة لا تُعطى لهم لأن الأصل في الصدقة أنها للتطهير خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم ولما كانت للتطهير نزلت منزلة الأدران والأوساخ أوساخ المال وأدران المال والأوساخ لا ترق بالأنبياء ولا بالشرفاء من لأولادهم، فحرمت عليهم الصدقة وأحلت لهم ماذا هدية وهبة، لا بس. ورِتَنك بعض الناس الذين يعرفوا المسألة، عندما يعطي طرَبَ شيء، شِبَرَ كَلَهِيَ صدقة. كذا ما هاي هدية فقاعة معها هاي هدية، بس ما يخص الجو. آه، إن كان الشخص إذا قال صدقة، أقول هو من أدريني والأوساخ. هذا لي لي وفي آخر خلاص صدق ومش مش تمزّر اسمه لها يلا <تصفيق> زكر مش هوادي وحاجة اسمها هوادي ولا وهي زكر خلاص صدق لأن سكّر صدقته ولكن يترتي في الجو أقول يعني كم يدخل خوش ولا في ما صدقات وعنا مسكن نطلب كلنا بس إذا هل هي هاديها يا فقه؟ أه بشي هاديها تدلها <تصفيق> <تصفيق> اسمية بشي يكون جواب فيها مزيان مزيان حتى من حسن الأدب إيه لأنها تدلها اسمية كلها <تصفيق> لا رحمة بن عزم في مثل هذه المواقع كان يسخروا كثيرا <تصفيق> ما شاء الله إذن فالحيبة وهي التي تعطى من هو هيبة وفيها هبة التوا وهبة خار التوا هبة التوابي هي التي ت تطو... تعطيه تأخذها شد بالآراسوس هذا كذا نشان كي تكت دير قب جيب تريدها من بعد أن تكون كذلك هبة التوابي التي التواب هي تكريمه و تسليفه و أنت لا تريد أن أردها. الصدقة معروفة التي تعطل و رب العالمين فقط وهي معروفة قد تكون زكاة وقد تكون غير زكاة والواصية والهبة و لا يسقطها الورثة بخلاف الواصية فإنها تسقط سقطها الورثة إذا علم إذا زادت على الثلث بمثلة الأجنبي أو إذا كانت لوارثة يمكن ممكن تسقطها لوالد إذا أرادوا فاين ف... أرادوا أنا أن مضوها فلهم ذلك أما لهبة والصدق إنها ليست كذلك هي لا تسقط هي تسقط كما هو معروف المقرر في كتب الكتب والعمرة ولو نعم. نعم صدق هي بصدق وخلود الوصية التي تسقط لأنها كان لها وصية لوالده والعمرة العمراء هي التي تقول للشخص أعطتك هذه الدرة لعمرك ملكك هذه هذا الشيء ما جمعته في الحياة تسمى العمراء تل واحدة تسمى عمراء عمراء ورقباء قولوه قبل بالبناء على الدرة خاتمته فذمنا ثم ننتقل إلى جهة أخرى إذا إذا ما ما ما ود قسم الثاني أنا وقسمه كسب الملكي ونقلوا الملك ننتقل إلى تقسيم آخر هو الإسقاط ومن ومما, ومما أيضا يترتب على فعل المكلف إسقاطه لحقه الثابت. وذلك على قسمين إما أن يكون مع عواد في الخلع. الخلع على على عصر هو هو يأخذ الرجل مالا من أجل مالا وغيره من أجل أن يطلق زوجه لإسقاط الزوج لحقه من العثم وكالعفو عن القصاة على مارين هذا كله بعوام وكالكتابة سوء الكتابة هنا كتابة العبد وبيع العبد من نفسه تشتريه من نفسه والصلح عن الدين كذلك تتفق مع صاحب الدين على أن تأخذ شيئا وتترك له الدين مثلا على مثلا المال فتقول له مدمر يمكن لك أن تعتمد متن سيارتك أو كذا أو كذا وتتفق معه على الصلح وهذا جائز سريعاً والصلح على الدين جائز قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم به بين عبد الله بن بحرز وكعب بن مالكين في الحديث المشهور أنه قريب من الشطر فأمره بأدائه فهذا حكم النبوي ويقذى ويحكم على به يحكم فجميع هذه الإسقاطات في مقابلة عوان وإما ان يكون الإسقاط بدون عوان كالإبراء من الدين هو أن تقول للرجل إني أسقطت عنك الدين الذي عليك بالكليه بدون عوان والعفو عن القصاص بدون مال وإذا أرأيت بأن الرجل سوف يقتل وحضرت وإن ترى كما يقوله ولي الدم فقلت لهم خشمون يعفون عنهم فيقولك عن المالين عن أو غرما فتقول بيجوني مالين أو, أو حكما عليه هو ما يؤد في مقابلة جناية ليس في مقابلة قتول في مقابلة جناية كشجتين وما شبهها من الأشياء التي يحكم فيها بالأورش أرش هو ما يؤد في الجناية معروف هذا الله إذا فإذا عفى عنه وأسقط المال فهذا أسقط للحق لعمال والعفو عن التعذير هو التأذيب التعذير هو التأذيب وكذلك العفو عن حد القذف وقد تقدم أن هذا جائز سواء نوفي على الحاكمي أو المنفى وكذلك الطلاق والعتاق بدون ماذا؟ بدون بدون عوض ينفق المساجد إذا أسقطه ما ينفق على المساجد إيش ناس يقول ما ينفق ينفق سنستوى على هذا نروح وسوبله إيش ده في أشي غلط والضمير في أعماله الإسقاط بتلوم واحد تشجيه ولكن تخاف ما يكون شو هو الصحيح والدك سنتركه حتى نرجعه إيش ناس يقول إن شاء الله إيش هو شيء وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية وإلى إفطار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقات طيبة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته